بسم الله الرحمن الرحيم افلام ميم صاد كتاب أ ن ز ل إ ل ي ك فلا يكن و في صدرك خ ر ج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 ن ا ك م في الأرض و ج ع ل ن ا ل ك م ف ي ه ا م ع ا ي ش ق ل ي ل ا ما تشكرون و ل ق خلقناكم د ثم ص و ر ن ا ك م ثم الاسلاميه اسماء ا ل ي س ل م من يكن ا ل س ا ج ح ي ن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 يا بني آ د م إ م ا ي أ ت ي ن ك م رسل منكم يقصون عليكم آ ي ا ت فمن اتقى و أ ص ل ح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حتى ينجى ج ا ل م ل في س م ا ل خ ي ا ط و ك ذ ل ك ن ج ز ا ل م ج ر م ي ن ل ه جهنم م من مهاد و م ن فوقهم و غ ا ش و ك ذ ل ك نجزي ا ل ظ ا ل م ي ن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 ب ك ت ا ب ف ص ل ن الله ه ع ى ع م د ورحمة ل ق و م يؤمنون ه ل ينظرون إ ل ا ت و ل ه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 واذكروا اذ ج ع ى لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بشقه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون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 و ا ل ك موسوعه ل ل ك م خ النابلسي ء بَعْدِ ع د و و ك للعلوم قُصُورًا وَتَنْخِتُونَ الاسلاميه الله ولا في الأرض موسوعه النابلسي الملأ ي ل ذ ي ن ا ت و ل ل ع ل م و ن أن ص ا ل ح ا ر س ل من ربه ق ا ل و ا إنا ب م ا أرسل ب ه مؤمنون قال الذين استكبروا إ ن ا بالذي آ م ن ت م به كافرون فعقروا الناقه وغتوا عن أ م ر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين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 ولوطا إ ذ قال لقومه أ ت أ ت و ن ا ل ف ا ح ش ة ما سبقكم بها من أ ح د من العالمين إ ن ك م ل ت أ ت و ن الدجال ش ه و ة من دون النساء بل أ ن ت م قوم مسرفون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 أهلها ل ا ب ب أ س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء و ا ل س ر الحسنى ء ف ه ف أ خ ذ ن ا ه م بغتة وهم ل ا يشعرون ولو أن أ ه ء الله م ب ر ك ا ت من ا ل س م ا والأرض ء و ل ك ن كذبوا فأخذناهم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 أتيهم بأس ل ا ض ح وهم ي ل ع ب و ن ن أ أ ف م و الدكتور مكر ا ل ه محمد راتب ل ل ه ا ا ل ق و ن ا ل ب ا س ر و ي اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصدناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تِلْكَ الْقُرَانَ قص عَلَيْكَ قُصَّ مِنْ أَنْبَاءِ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا وإنبار لأكثرهم من عهد وجدنا أ ك ث ر ه م ل ف ا س ق ي ن ثم و ع ه ا ل ن ا ب و س ى ب آ ي ا ا ت ن إ للعلوم ى ف الاسلاميه ا ف م ا ء الله الحسنى م د ي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 خلاف ث م لأصلبنكم أ ج م ع ي ن ق ا ل ن ا إ ل ى ربنا م ن ق ل ب و ن و م ا تنقم م ن ا إ ل ا أن آ م ن ا ب آ ي ا ربنا ت لم م ا ج ا ء ت ن ا ربنا أثرغ ع ل ي ن ا ص ب ر ا وتوفنا م س ل م ي ن و ق ا ل ا ل م ل أ من ق و م فرعون أ ت ذ ا ل ا س ق و م ه ل ي ف س د و ا في ا ل أ ر ويذرك ض و ا ل ه ت ك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 كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن تجهلون قوم ه ل ؤ اغير ء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين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 م و ا أ ي ه ا ا ل ن ا س إني ر س و ل ا ل ل ه إ ل ي ك م ج م ي ع ا ا ل ذ ي ل ه م ل ك ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر ض ا إ ل إ ل ا هو ي ح ي ي ويميت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 ف ق ط ع ن ا ه م اثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ق ا امما و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى اذ استسقاه ق و م أ ن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل أ ن ا س مشربهم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 و َ إ ِ ذ ْ قالت ََْ أ ُ م َّ ه منهم ُِْْ لمتعظون َََِِ قوما ًَْ الله َُّ مهلكهم ُُُِْْ أ َ و ْ معذبهم َُُِّْ عذابا ًََ شديدا ًَِ قالوا َُ معذره ََ ة الى َ ربكم َُِّْ ولعلهم ََََُّْ يتقون َََُ فَلَمَّا نَسُوا مَا أَنْ ذُكِّرُوا بِهِ أن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 والإنس ل ه م ق ل و ب لا ي ف ق ه و ن ب ه النابلسي و ه م أ ع ي ل ي ص ر للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ه اسماء الله الحسنى ف موسوعه ا و ل ن ا ب ل ذ ي ن ي ل ح د و م الاسلاميه ا ن م ا ء الله الحسنى الغني ه د و ن ب ا ل ح ق و ب ه ي ع د ل و ن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 انما أ ت ب ع ما يوحى إ ل ي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون و إ ذ ا قرئ القران فاستمعوا له و أ ن ص ت و ا لعلكم ترحمون